نحمد الله تعالى ميسر يسر هذا اللقاء معكم وأسر الله جل وعلا أن يجعلنا ونحن في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده وأسأل الله تعالى أن يقال لنا بآخر مجلسنا قوم أغفرا لكم وأسأل الله أن يجزيكم خير جزاء على حضوركم وإنصافكم وأنا أعلم أن الناس يحضرون إلى المحاضرات الشرعية لا لسعه في أوقاتهم أو لملل يجدونه في بيوتهم فيريدون أن يخرجوا إلى يعني المحاضرات إنما يفعلون ذلك ابتغاء الخير والأجر وطلبا للثواب فأسأل الله لا يحرمكم ما سعيتم لأجله وأن يجعلنا الله تعالى ممن يجتمعون في مجالس الذكر فيذكرهم الله تعالى فيمن عنده أيها الاخوه الكرام كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل شهر رمضان استبشر وفرح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 الله عز وجل لما خلق الخلق فاوت بينهم خلق الله تعالى الرسل ففاوت بينهم جعل منهم اولي العزم جعل منهم من وصل الى مرتبة الخلة جعل منهم من هو اقل من ذلك فقال سبحانه وتعالى تلك الرسل هذه الرسل بين يديك فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات اذا الرسل يتفاوتون خلق الله الرسل ففاوت بينهم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 ويسن ما يشاء ويجعل بعض الأشياء مستحبة ويحرم ما يشاء كتب عليكم الصيام هل كتب فقط على أمتنا أم الامم السابقه السابقة كان عندهم كما كتب على الذين من قبلكم إذا هو كان مكتوبا على قوم نوح وقوم شعيب وقوم لوط وقوم صالح وقوم هود الأنبياء الذين كانوا من قبلنا كان هذا الصيام موجود عندهم وبالمناسبة أيها الاخوه والأخوات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 قال كأني أرى أخي موسى في هذا الوادي له جوار بالتلبية ثم يقبل صلى الله عليه وسلم في ركب هؤلاء الأنبياء يطوف كما طافوا ويسعى كما سعى ويقف بعرفات كما وقفوا ويبيت بمزلفة كما وقفوا والله جل وعلا جعل هذه الشرائع على جميع الأنبياء وقال سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيان كما كتب على الذين من قبلكم لأن دين الأنبياء جميعا هو الإسلام دين الأنبياء كما قال سبحانه ان الدين عند الله الإسلام وكذلك موسى عليه السلام قال ربنا أثغ علينا صبرا وتوفنا إيش مسلمين وبلقيس لما دعت قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين إذا سليمان مسلم وهي مسلمة معه لكن كلهم يسمى دينهم بالإسلام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 رفع أن فلان صائم وفلان صائم وفلان جائع كيف يا ربي ما يرفع انه صائم لا ما يرفع انه صائم لأن له لي لأنه ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ليس له من صيامه أجر ولا توطي مشكلة اذا كيف يستطيع الإنسان أن يتعبد لله تعالى بالصيام لاجل أن يرفع عمله فعلا أنه صائم ولأجل أنه إذا أخطر وقال الحمد لله ذهب الضمأ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 التي قال فيها النبي عليه الصلاه والسلام من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه طيب كيف انا اصوم واقوم ايمانا واحتسابا تعالوا ننظر كيف كان صيام النبي عليه الصلاه والسلام وكيف كان صيام الصحابه والتابعين ومن جاء من بعدهم بإحسان الى يوم الدين كان السلف يفرحون بمقدم شهر الصيام عليهم وكانوا يستبشرون بالأجر العظيم المترتب على هذا يعني كما أنك أنت مثلا لو قيل لك مثلا لو أنك لبثت سنين ولم ترزق بأولاد مثلا ثم بعد عدة علاجات نحو ذلك حملت زوجتك بعد زواجك منها مثلا بعشرين سنة وقال لك الطبيب والله المتوقع أنها تلد في الشهر الفلاني في اليوم الفلاني المتوقع ذلك بحسب مقاييس طبية عندهم لو وجدت أنك كلما اقترب هذا الموعد ازددت فرحا واستئناسا وربما لو ضاق صدرك احيانا أو نحو ذلك وتذكرت أنك في اليوم الفلاني سيأتيك أمر مفرح ذهب عنك هذا الضيق وكذلك لو أن إنسانا ينتظر موعد زواجه أو ينتظر موعد يخرج اسمه مثلا يعطى أرضا أو يعطى فلة ولا يقبل في مكان معين لوجدت أنه يستبشر كلما اقترب هذا الموعد السلف كانوا كلما اقترب شهر رمضان ازدادت فرحة أحدهم وابتهاده يقول المعلى ابن فضل كان السلف يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان يعني منذ أن يبقى على رمضان قرابة الثلاثة أشهر أربعة خمسة أشهر يبدأ أحد يقول اللهم رمضان اقترب يا ربي بلغني رمضان يا ربي بلغني رمضان كما أن الآن طلابنا مثلا في أيام الامتحانات في الشهاده الثانوية تجد أحدهم يقول اللهم يسر لي أن مثلا أنجح بنسبة تدخلني الجامعة الفلانية نقول وين أنت الآن بقي على التسجيل في الجامعة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 للشراء بعض البطاقات الاشتراك في بعض القنوات التي مشفره ونحو ذلك كلها تهيئة لأجل رمضان طيب أنتم ماذا اعددتم لنا في رمضان لو سألت هذه القنوات يلا ماذا اعددتم لنا هل أعدوا لنا مثلا نقلا لي مثلا حلقات تحديد القرآن في المساجد مثلا أو تغطية إعلامية لتفطير الصائمين الخيري الذي يقع في المساجد مثلا أو تعليم التلاوه يوميا يلا درس في القرآن الكريم وترى في ناس يا جماعة إلى اليوم وصلت أعمارهم على الأسف إلى ثلاثين وأربعين وفوق ذلك ولا يعرف يقرأ قرآن واحد من, من طلابي في الكلية يقرأ قبل كم يوم طالب في الكلية يبغى يقرأ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل تدرك فراءها بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل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 وذهب إنسان ووقع في الفاحشة ثم قال يا أخي بيوت البغاء مفتوحة في كل مكان وإذا فتحت أحد أمسكك من يدك غصب وقال لك اذهب إليها لذلك الشيطان يوم القيامة لما يعني يعذب في النار مع من أضلهم حكى الله تعالى قصته معهم ماذا قال ربنا جل وعلا قال سبحانه وقال الشيطان لما قضي الأمر لما دخل أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار وقضي الأمر وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق الله قال إذا عصيتوني وعدفكم ووعدتكم فاخلفتكم قلت لكم ما عليكم الله غفور رحيم وهذه معاصي صغار وغيركم يفعل شيئا أعظم ها ووعدتكم فاخلفتكم ثم قال وما كان لي عليكم من سلطان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 في طبيعه طائعا لله ليس فقط اذا جاء رمضان يترك المعصيه ثم يعود لما ما كان عليه كما ذكروا ان احد الخلفاء كان له ابن سكير قالوا فلما اقبل رمضان قالوا هذا رمضان قال يا الله يعني ما في شرب خمر قالوا لا هذا رمضان انتبه الله يديك ترى هذا رمضان يقولون فامسك عن الخمر في رمضان فلما قيل له غدا عيد فرح واستبشر واخذ ينادي غلامه يقول رمضان ولا انتهينا تكينا من رمضان رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة زفت إلى مشتاقي جب جب القوارير اللي كنا مخبئينها قبل رمضان وكذلك أحدهم ممن كان مقيما على بعض المخالفات الشرعية لما أقبل رمضان ضاق صدره وأخذ يقول أتاني شهر الصوم لا كان من شهري يعني الله لا يرده الله لا يجيبه ما الذي جاء به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 قفزة في العمل الصالح انظر كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام وكان أصحابه يتعبدون في هذا الشهر وفيما قبله وبعده ويشعرون أن هذا الشهر موسم للاقبال على الله تعالى أكثر من المواسم الاخرى مع إقبالهم في غيرها خذ مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح من قام رمضان إيمانا واحتسابا ايمانا بشرعيته واحتسابا للأجر عند الله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 اثنا عشرة سنة او نحو ذلك يقول فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هو بات في البيت عند خالته ثم التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي قيام الليل لوحده فقام ابن عباس وتوضا وكبر بجانبه قال فافتتح سورة البقرة النبي عليه الصلاة والسلام افتتح سورة البقرة قال فقلت في نفسي يقف عند المئة سيقرأ مئة آية ويقف قال فجاوزها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 بالصلاة واصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى يقول ما دام الله قال امر اهلك بالصلاه انا امرهم الان بالصلاه وهذا السنة يا جماعه لذلك يعني حري بالاب وانتم ان شاء الله كذلك حري بالاب حري بالاخ بالزوج ان يامر اهله بالصلاه يقول الله صليتوا قوموا صلوا استيقظوا للصلاه يالله يا ولد اطلع للمسجد صلي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 مع الصلاة اعاجيب في خشوعهم وانكسارهم الإمام أبو زرعة الرازي كان إماما من المحدثين وكان يصلي إماما في المسجد في مسجد قومه عشرين سنة عشرين سنة وهو إمام المسجد وهذا أمر عادي إلى اليوم بعض الأئمة تجد أن يستمر إماما للمسجد عشر سنوات خمسة عشر سنة أمر عادي يعني فأقبل إليه يوما طلبة علم عندهم يعني أسئلة واستفتاءات له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 المشكلة عندك انت الذي لا تطبق السنة النبوية في صلاتك وبالتالي لن تستطيع ان تخشع ما دام حالك على هذا عبيدها بن مهاجر كان أحد السلف الصالحين قالوا كان له ام مجوسيه تعبد النار يعني مجوسيه قالوا فكان دائما يدعوها إلى الإسلام يدعوها إلى الإسلام وتأبى عليه يوم من الايام دعاها الى الاسلام بعد يعني الظهر واكثر عليها تابته عليه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 يعني لن يمنعني من الصلاة في المسجد إلا الموت إذا كنت حياً اعلم اني معكم حتى لو أنا مريض آتي إليكم وأصلي معكم ولو محمولاً على على الرقاب لشدة تعظيمهم هذه أحبابي حالهم في غير رمضان فكيف كان حالهم في رمضان كان الصحابة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه يصلون 23 ركعة يقولون وكان القارئ يقرأ بسورة البقرة في ثمان ركعات هي وعشرين ركعة منها ثمان ركعات يقرأ سورة البقرة كاملة قالوا كان القارئ يقرأ بسورة البقرة في ثمان ركعات قالوا فاذا قرأ بها 12 ركعة رأى الناس أنه خفف عليهم يعني هو العادة يقرأ في ثمان ركعات سورة البقرة وبقي لا يزال بقي 13 ركعة وهو يصلي 23 يقولون فإذا قرأ سورة البقرة في 12 ركعة ولا يزال بقي ركعات إلى 23 لكن إذا قرأ البقرة في 12 ركعة رأى الناس أنه خفف عليهم قالوا إيش الصلاة ويقول خالد بن دريك كما في سنن البيهقي يقول كان لنا إمام في البقرة يختم بنا القرآن في كل ثلاث ليالي مرة كان عندنا امام في البصرة يختم بنا القرآن في كل ثلاث ليالي مرة يقول فمرض امامنا فأمنا رجل غيره فختم بنا القرآن في كل أربع ليالي مرة فرأ الناس أنه خفف عليهم قال ووش الصلاه تختم بنا كل أربع ليالي الإمام الأول يختم بنا كل ثلاث ليالي لماذا أنت تختم بنا كل أربع ليالي شوف يا Jahren فعلا قم الليله إلا قليلا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 فتجد أنه في في بداية الشهر أول رمضان تأتي لتصلي مع الإمام فترى ما أحيانا سبعة صفوف أو ثمانية صفوف ثم بعدها بخمسة أيام تقل إلى أربعة صفوف ثم بعدها إذا انتصف رمضان قلت إلى صفين أو, أو, أو صف ونصف ثم ربما إذا جاءت العشر صار العدد أقل إلا ربما في بعض المساجد التي يكون وإمة وأصواتهم حسنة والناس يزدحمون عليهم من أماكن بعيدة لكن المشكلة أن كثيرا من الناس يتحمس في أول رمضان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 فرح فرح حتى شق هل هنوفعنا شقة ثيابه من فرح لا لكنك تقولها العبارة لبيان شدة فرحه فتقول عائشة شد المئزر كأن في يشد يزاره ومثل الذي يربط ثوبه إذا أراد يشتغل بشيء تقول وشد المئزر وأيقض أهله يقول يا عائشة صلي ما في نوم العشر رواخر قوم يا حفصة قومي يا سودة قومي يا أم سلمة ما في نوم العشر رواخر قوموا صلوا قوموا صلوا تقول وشد المئزر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 رمضان فرض الصيام في السنة الثانية للهجرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم صام ثمانية رمضانات او, أو, أو تسعة رمضانات فكل الرمضانات تبريلي يراجع مع القرآن مرة لماذا هل مرة راجعه مرتين فعلم صلى الله عليه وسلم انه اقتراب اجله وفعلا انتهى رمضان حج عليه الصلاة والسلام رجع من الحج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 بحيث أنه هو العصر طالع يجيب للشغلات أبي يقول الحمد لله الذي أنزلنا نبيا الكتاب ولم يجله من غير قيما لي من ربان من الذين يبشرن وما يوصل السوق لهم خلص نصف الصورة ولا لا يعني جرت على لسانه خلاص ما عاد يحتاج يركز من كثرة قراءته لها قل مثل ذلك قل مثل ذلك في من يقرأ القرآن كثيرا صاحب هذا يقرأ كل يوم خمسة أجزاء قلت له أنا يا أبو فلان أبو عمر كيف تقرأ بالله خمسة أجزاء كل يوم قال والله انها اسهل علي من الماء يقول انا طالع الكليه يعني ربع ساعه اقرا لي جزء الا شوي وانا راجع من الكليه اكون خلصت جزء ونصف ولا جزئين وأنا داخل مكتبي وأدور شوف الطلاب اكون خلصت ثلاثه اربع صفحات من, من, من كثرة جريان القرآن على لسانه اصبح الامر سهلا عليه فلما يأتيك مثل قتاده رحمه الله امام من ائمه التفسير ويقرأ القرآن يومياً يقرأ أربعة أجزاء ونصف ليس أمراً صعباً عليه أعرف أيضاً أحد المشايخ الفضلة يقرأ القرآن في كل أسبوع يختمه مرة ما أذكر أني جئت إليه صليت معه العصر يوم جمعه إلا وهو دائما في جزء قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها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 قلت معقول يقرأ كل يوم عشرة أجزاء يعني هذه الجزء قرارة العشرين صفحة معقول يقرأ يوميا يعني مئتين صفحة من القرآن يقرأ وهي تلاوه تلوه معقول فعملت اختبارا وجئت مرة صليت في المسجد وخرج الناس وجئت واقتررت من الجدار ووضعت الهاتف على الصامت وفتحت المصحف حتى ما يشغلني أحد وقرأت جزءا كاملا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 قراءة ليست سريعة جدا ولا بطيئة فاستغرق مني بالضبط 21 دقيقة قراءة جزء كامل بمعنى ان الذي سيقرأ يوميا عشرة اجزاء سيستغرق من, من ثلاث الى اربع ساعات يعني لو مثلا جلس بعد صلاة الظهر في المسجد ساعة اضمن انه سيقرأ جزئين ما فيها كلام قبل صلاة بعد صلاة العصب جلس ساعة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 انتظر في المسجد حتى تخف الزحمة ويذهب الناس وقرأ جزءا كاملا في نصف ساعة انت بذلك لو انك قسمت هذا التقسيم ستستطيع ان تقرأ يوميا قرابه خمسة الى ستة اجزاء لكن المشكلة عندنا ان الناس يتحمسون في البداية ثم اذا انتهى عنهم رمضان بدأ يقول يا اخي انا ما ختمت الا ختمة واحدة او ختمت ختمة ونصف طيب اين بقية الختمات لماذا ما كان عندك حرص لوجود هذا التكاسل النبي صلى الله عليه وسلم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 جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه يوما أقبلت امرأة تعرض نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم ليتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ما رغب هي يتزوج فسكت ما قال لها لا سكت ففасть المرأة لا يعني فقالت يا رسول الله أنا وهبتك نفسي ولئذني يتزوج فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ادبا ما يريدها لكنه ادبا سكت ذهبت المرأة وجلست مع النساء قام رجل قال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجه زوجنيها انا ادور حرمه انا ابغى أعرس يا رسول الله زوجنيها المراه ساكتة ما اعترضت ما قالت لا لا لا انا ما اريد الا النبي سكتت والسكوت علامه الرضا ما دام انها ساكتة معناها موافقه على العرض فالنبي صلى الله عليه وسلم اتىهم ان المراه موافقه خلاص فقال ما تصدقها عندك مهر قال الرجل ها اصدقها إزار يقول الراوي ولم يكن عليه رداء هم كانوا يلبسون إزاراً ورداءاً كلباس الإحرام من شدة الفقر الرجل ما عنده رداء عنده إزار بس فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما, وما تصنع المرأة بإزارك يعني تخلع إزارك وتقول هذا مهرك وأنت وانت تبقى هكذا عاري إن أعطيتها إزارك بقيت من غير إزار أنت انت ولو خاتم من حديث اذهب دبر أي شيء لو خاتم حديث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 حل هذا القارئ اللي يقرأني اللي كان يقرأني في الدنيا حليه قالت يلبس حلة الكرامة ثم يقول يا ربي زده يا ما يكفيني أريدك تزيده يا ربي قال فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا ربي ارضى عنه فيقول الله له اقرأ ورتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها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 مرة كنت في كنت الدنمارك فقبل سنوات طويلة قبل عشر سنوات أو خمسطعش فصليت بهم التراويح في أحد المساجد جاء إلي واحد من المسلمين الذين معنا أكثرهم عرب أصولهم عربيه لكن جنسياتهم دنماركية قال يا شيخ في واحد من المسلمين عنده مشكلة مع ولده ويريدك أن تحلها قل طيب ننتهي من الدرس ونطلع له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 قل طيب يا محمد ايش المشكلة اللي عندك قال انا ما عندي مشكلة انا عندي اسئله بس لكن ابي عاملها مشكلة قال ابوه الا انت عندك مشكلة وانت ملخبط رأسك وانت قل طيب اعصابك يا والدي خلنا نسمع الولد انت ماذا عندك قال لماذا ربنا خلقنا يسألني قلت خلقنا لعبادته وما خلقت الجن والانس لا ليعبدوا قال طيب ربي لماذا لم يستأذن منا قبل ان يخلقنا قلت كيف يستأذن منك اصلا أنت ما كنت موجود حتى يستأذن منك يعني حتى يستأذن منك لابد أن يخلقك حتى يستأذن منك فتناقض هذا يعني كيف يخلقك بعدين يستأذن ستقول طيب ليش خلقتني عشان يستأذن الولد ملخبط أنا تخصصي أصلا في دراستي كل دراستي تخصصي يعني عقيدة وأديان فأحنا درسنا اصلا في الجامعة كيف تناقش الملحدين ودرسينها دراسته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 فجاء وجلس جنبي فوضعت يدي على صدره وقرأت عليه الآيات التي فيها تعظيم الله قل أإنكم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 رائعين. وبدأت أقرأ الآيات التي في سورة الاعراف وغيرها من الآيات كلها في تعظيم الله عز وجل بدأ الولد ينتفض ويبكي قلت في نفسي سبحان الله كل هالنقاش اللي ناقشته ولا نفع يعني يطحن الحب اللي في رأسه إلا بالقرآن فبدأ ينتفض ويبكي بعدها بعشر دقائق وقفت قراءه قفتي موت بعد وارطوني هنا قلت ولده بقراية وأرجع للرياض وأنت عند عيالك قلت لها ليش بكيت؟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 وقفت قلت لها له بقي عندك شيء في راسك ليش ربي خلقنا وما بدنا نخلق قال لا قلت كل الخرابيط اللي هنا راحت قال ايه كلها راحت قلت ليتك والله عندي في الرياض اجلدك جلد لحد ما يروح اللي فيك لكن الحق الدنمارك حقوق انسان وما حقوق انسان وتعمل لنا قضيه خلنا هادئين وما يا غريب خلك اديب قلت الان ما بقي شيء في راسك قال لا قل طيب قم الآن وتوضأ وصلى ركعتين وقام فعلا وتوضأ وصلى ركعتين ثم لم نفقده في المركز الإسلامي معنا إلى آخر رمضان والله الحمد شب بعظمة هذا القرآن نحن احيانا سبحان الله لا نعطي القرآن حقه ولا ولا نقف عند عجائبه يقول عبد الله مسعود قفوا عند عجائبه حركوا به القلوب يعني اجعلوا الناس يخشعون به ليست المسألة فقط ترداد لايات دون أن يكون هناك بق بل يقف الإنسان فعلا عند عجائبه وقوفا حقيقيا لأجل أن يؤثر في نفسه وأن يؤثر في الآخرين فهذا هو الإخوة ما يتعلق بتأثير القرآن سواء في تأثيره على الآخرين او في تأثير المسلم على نفسه بهذا القرآن إذا قرأه وتعبد لله عز وجل به وعلم أنه مأجور عند الله تعالى إن أعطى هذا القرآن حقه كما كان السلف رحمه الله تعالى يفعلون مثل ذلك ايها ولا يقول عبد الله بن مسعود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 الى الناج كيف نجى انظر الى من وفق لاستغلال رمضان واذا جلست في المسجد بعد صلاة العصر تقرأ القرآن فلا تنظر ايضا الى من يقومون اللي يقرأ صفحتين ثلاث من القرآن ويقوم لا انظر الى الجالسين وقل لا تقل في نفسك انا احسن من هذا قام وقد قرأ خمس صفحات انا ساقرأ ست واقوم لا بل قل اريد ان اكون مثل فلان الذي يقرأ مئة صفحة ومئتين صفحة من القرآن كل يوم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 الذي عنده جهاز استقبال البث برمجه انك تحدث اربع خمس عشر قنوات من القنوات الفاسدة قل يا اخي ارجوك على اقل في رمضان شهر الخير والبركات اضقي بس اربع او خمس قنوات او عشر قنوات او كذا من القنوات الصالحة التي تدلك على الخير وتدعوك الي ارجوك يا اخي على اقل في رمضان 11 شاهد انظر لكن على اقل في رمضان يا اخي تقرب إلى الله تعالى لاجل ان يعود نفسه على تركها حتى بعد رمضان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 اللهم إنا نسألك أن لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عقيما إلا درية صالحة رزقته اللهم لا تدع من بيننا من عليه ذيل أو يبحث عن وظيفة أو دراسة أو مص رزق أو زواج إلا يسرت له ذلك إلا يسرت له ذلك ووسعت عليه علي. يا من كان نعم المجيب لنوح لما دعاه وبرحمته كشف الضر عن يونس اذناه اللهم يا من كشف الضر عن ايوب ورد يوسف بعد طول غياب إلى يعقوب نسالك ربنا من الخير كله عاجله واجله ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله واجله اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا المتقين إماما يا رب العالمين هذا الله تعالى أجل وأكرم وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول